السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى على عباد الذي اصطفى لا سيما النبي المختار والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام والي بيته العظام المستكملين الشرف وبعد اخوتي الكرام ماذن معادي مجالس الله عز وجل علينا وعليكم نسال الله عز وجل يثبتنا ولكم الخير الله في عليائه ان يلهمنا واياكم الاخلاص وان, وأن علمنا واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ان شاء ذلك الناس نسأل الله المغفرة على كل زلة وسقطة نقع فيها وإلا في المعاصي قد بلغت العنان السماء حقا والشكال بعض مشايخنا الكرام كالشيخ عبد العثمين وغيري كان يقول دائما المعضلة في المعاصي فقط معضلتنا أن طاعتنا فيها ذنوب يعني الرجل عنده ذقة فائقة عجيبة يعني يقول ليس المعضلة فقط في الذنوب المطلقة لا دا نفسها فيها ذنوب فإذن الذنوب أغلب من الطاعة ولكن يعني كما قلت لكم دائما نحن نرجو رحمة الله للإفعالها هذا الذي نرجو طيب احنا بفضل على مشارف الانتهاء من دلة القواعد الاصولية من السنة النبوية نبدأ بها يعني ارجعنا مسألة صاحب مسلم حتى ننتهي من الكتاب بهذه التقايدات وانها تقايدات مهمة جدا وصلنا فيها الى الكلام على الاصول المهمة التي يتمرس بها طالب العلم لمعرفة الترجيح وهذا الذي يصل بطالب علم يكون طالب علم مميز يعني يرتقي يرتقي في في, في سلم الطلب لا يكونه قريئاً لا يكونه مستمعاً لا يكونه متابعاً فقط بل يستطيع أن يميز بين أقواله العلم هذه ندرة في طلبة العلم وهذا طلب العلم الذي هو برزخ بين العالم المجتهد وبين, إيش؟ وبين المبتدئ من طلبة العلم دعاك العوام هوام ليسوا في الحسبة لا يدخلون الحسب الكلام على طلب العلم هنا طلب العلم مميز هذا الطلب العلم المميز هو البرزخ بين العالم المجتهد وبين طلب العلم المبتدئ ده هذا, هذا نادر في الناس جميعا نادر جدا هو الذي يستطيع أن يعرف أصول المسائل ويطلع على جميع الخلاف ويستطيع أن يرجح ويستطيع أن يرد على المخالف وينقح الأدلة ويعرف مناطات الأحكام كيف ذلك وأن العلماء كيف استنبطوا الحكم من هذا هذا على مشارف أن يكون مجتهدا لكنه طبعا هو هذه درجة درجة نادرة في هذا العصر الدرجه الطالب مميزه على العالم خلاص لعل الله اعلم بقى في علماء لكن هو الكلام على هذه هذه الدرجه هي النادره هذه الدرجه وطبعا هذه الأصول التي تفتح له هذا الباب تكلمنا على هذا الباب الكلام على التعارض والترجيح وبينا انه لا تعارض بحال من الاحوال والتعارض فقط في ذهن الناظر من علماء من علماء الامه المجتهدين قاعده هل يقدم القول على الفعل عند التعارض يعني تعارض القول والفعل هل يقدم القول أم يقدم الفعل تركها هكذا بسؤال لما لأن الخلاف فيها قوي الخلاف فيها قوي بين العلماء فطارة يقولون نقدم الفعل طارة يقولون نقدم القول والمسألة كما سنبين بضرب الأمثلة على هذا وطبعا كما قلنا لكم تعارض إذا قلنا تعارض يبقى تجوزا لأنه لا تعارض بحال من الأحوال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافاً كثيراً طيب فهنا عندنا حديث أصل في هذه القاعدة قوله للسلام صلوا كما رأيتموني وصلي صلوا كما رأيتموني وصلي هذا الحديث أصل عندما يقول بأن الفعل إيش يقدم على القول لأن هنا للسلام يحيل على فعله قال صلوا كما رايتهم يصلي فجاء على في فعله باب هو هم أنه انه علم المسي لي صحيح عندما قال له اذا اردت صلاه اسبق الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اكبر ثم ارفع يديك ثم اقرا معك من القران في رواه المسند قال تصريحا فقرا فاتحه الكتاب ثم مكع ثم ارفع قال لكن هنا احال الناس على ايش على الفعل عندما قام على المنبر يصلي ويعلم الناس كيف يصلون فقالوا هنا الفعل اقوى فيقدم على القول طبعا هو وجدت نظر بعض العلماء الدين قالوا بذلك يقولون ان الفعل مبين والمبين أقوى فيقدم طيب والثاني خذوا عني مناسككم من والحق أن الآية التي يمكن أن أستدل بها في هذا الباب قول الله على وما آتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم عام ينزل تحته وإيه ففقط القول والفعل والاقرار القول والفعل والاقرار ينزل في عموم الايه هما اتاكم الرسول فخذوه ما لكم عنه فانتهوا عامه بالنسبه لهذه المساله فيها قول ثلاثه القول الاول تقديم القول على الفعل وهذا المذهب الذي أدين الله به فهو الأقوى تقديم القول الفعل هو الاقوى لان الفاء القول لا يعتريه ما يعتري الفعل القول لا يعتريه ما يعتري الفعل ومبنى الامور كلها باثرها على الالفاظ طيب وهذا القول له أدلة يستدلون بها بأن المسألة في القول أن تعتمد الأحكام على هذه الألفاظ وأن الفعل يعتريه ما لا يعتري القول القول الثاني تقديم الفعل قال أنه المبين والمبين أقوى هو المبين للقول فيكون أقوى من القول وستدلوا صلوا كما رأتمون يصلي خذوا عني مناسكهم الحق أننا ممكن نرد عليهم بشيء آخر هو أنه يعتري الفعل يعتري الفعل الخصوص يعتري الفعل الخصوص لذلك بعضهم يقولون الفعل لا عمومة له يعني بعض القاعدة الأسرية يقولون الفعل لا عمومة له المفهوم؟ العم هذا من خواص الألفاظ من اختصاص الألفاظ لا الأفعال فيعتاري الأفعال ما يعتاريها لكنهم يقولون الفعل يقدم لهم سلم قال صلوا كما رأيتموني وصلي وهو المبين القول ثالث التوقف <تصفيق> يعني إيش التوقف قالوا لا ننظر في القرينة <تصفيق> لا نقدم قولا عفوا <تصفيق> لا نقدم قولا ولا نقدم فعلا القراءة المحتفة التي تجعلنا نقدم القول او الفعل هذا كلام موزون جيد جدا متى إذا إذا تساوت القوة بين القول وبين إيش؟ لكن لو على الإطلاق، لو على الإطلاق تركناها، إذن القول أقوى لأنه، لأن الفعل يعتريه، ملا إيه؟, إيه؟ لأن احتمال الخصوصية موجود، كالزواج من تسعة، <تصفيق> كالوصال، يعتري الفعل ما يعتريه من الخصوص طيب إحنا طبعا كما قلنا لا يكون الأمر نظره كذا، التمرس العلمي في إيش؟ في الأمثلة, في الأمثلة هذا التمرس العلمي في الأمور التطبيقية إحنا ممكن نقول أصلا في هذا الباب الصيام في الصفر مسألة الصيام في الصفر فيها تعارض قول وفعل وهنا طبعا إحنا قلنا تعارض قول وفعل هنقدم متى إن لم يمكن الجمع القاعدة عند العلماء الإعماء. إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم طيب فعندنا أصلا الصيام في, الصفر. الصيام في الصفر قال فيه مسلم قولا قال ليس من البر الصيام في الصفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر بأبي هو وأمي وعمر الناس بالفتر وقال على الذين يعني تمسكوا بالصيام قال أولئك العصاء أولئك العصاء أولئك العصاء وفي الوقت قال ذهب المفطرون اليوم بالآجري فقال, فقال هذا الذي حدى بابن حزم أن يقول أن أصل التقدير في قول الله جل في علام شهر من الذي أنزل عليكم القرآن الآخر أنزل فيه قرآن الآخر الآيات أنه قال فمن كان منكم مريضا أو على سافرين هو قال هنا تقدير فعدتهم من آمن أخر أي شعي عدتهم من آمن أخر الجمهور يقولون التقدير فأفطر فعدتهم يعني لو أفطر مرفوما لا لأنه له الصيام له الفطر لها ابن حزم يقول وجوبا التقدير هنا في قول يجعله فانكنتم على سافرين فالتفطروا وعليكم عدته من عامل أخر وجوباً تفطره ولأن المسلم قال ليس من البر الصيام في صفر هذا قول هو ده. قول طيب وعندنا الفعل إن المسلم صام صام يعني صام مثلاً لأقراء الغميم صام مثلاً هذا الموقع المكان والمحل أيضاً حديث صريح في الصحيحين قال من شدة حر كنا نتقي ب ب ب ما عندنا ما نتقي به إلى ثوب الإنسان يتقي به شدة الحر قال وما من من صائم من إلا ثم ذكر رسول الله السلام قال إلا رسول الله السلام وعبد الله بن رواح فقط إذن صامة وقطع الاحتمالية الخصوصية موجودة بإيش بعبد الله بن رواح أقره صامة وصامة عبد الله بن رواح فقالوا إذن يبقى الفعل خلف القول, القول يقول ليس من البر الصيام في السفر وهنا صامة بن رواح فونا بن حزم يرى بقى تقديم الايش القول يرى تقديم القول والجمهور العلماء يرون انه ايه أنه أنه أنه أنه أنه أنه على التاثير يعني النبي صام فوبعضهم يقول لا الفعل هنا يقدم على القول لذلك الشافعيه والحنابلة يقولون الصيام في الصيام في السفر أفضل لانه ابرى ليش ابرى للذمه قالوا بالوجوب لكن توسطوا وقدموا الفعل هنا على انه ابرى ايش ابرى للذمه صحيح وأنا هذه لهذه المسألة نعم تعارض قول وفعل الحق لو قلنا هذا التعارض تعارض مستحكم القول يقدم القول يقدم والفدر في الصفر لولا أن آلة الجمع موجودة حديث أنس ظاهر في هذا في الصحيحين أيضا أنس رد العداء قال كنا على سفرين فمنا الصائم ومنا المفتر فلا يعيب الصائم على المفتر ولا المفتر على الصائم يبهينا الجمع ممكن قالوا كيف يكون ممكن ممكنا وقال ليس من البر قلنا ليس من البر ليس على العموم ليس المرصص صفر ليس على العموم والا يكون صلى الله عليه قد اتى ايش اتى اثما صحيح ولا لا طب لا قالوا خصوصيه للنبي قلنا طيب عبد الرحمن من راحه يعلم ان صلى الله عليه وسلم بصيامي قالوا ما هو قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطور من قلنا ذهب المفطور من لا يدل على ما تقولون قالوا طب قالوا اولىك العصات اذا يدل على ما تقولون اقطع ذراعه لحد فهم شيء والله اقطع ذراعه شوفوا عشان نوضح 2 3 بس اللي الآن هم قالوا عندنا دائرة ليس من البر الصيام يبقى من الاسم الصيام بالصفر عندنا الحديث ان السلام صام قالوا ممكن يعتري كلام من السلام أنه إيه؟ خصوصية صاد. قلنا طيب هذه الخصوصية انتقلت لمن عبدالله نروح يبقى قطعنا مسائلة الخصوصية ننظر بقى في التعارض هنا من قال ذهب المفترون بالأجل لا يدخل في دائرتهم دائرته. كأنه يقول لما ذهب المفترون بالأجل هو الأفضل الأكمل لكن لا يجب يعني ليس من الاسم من يسوم مفهوم؟ قالوا طبعا نحونا من هذه الرواية فامتقلوا الرواية التي تعدد ما قالوا فيها ليس من الاسم من السلام قال أولئك العصاء يبقى اسم ولا مش اسم. إسم فقلنا إذن المسألة لا يصح فيها الجامعة هكذا ده المسألة بقى ننظر فيها عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإطلاق وتقييد لا ما أصدتش لا أقصد ذلك لأن في الجمع ممكن يحتوي واحد آخر لا مش احتواء ده لازم لازم كل واحد يعمل في دائرته فدائرة ليس من البلد والسفر وجوباً تعمل بها بس لا يعمل بها إطلاقاً هذا هذه طريقة الجامعة طريقة الجامعة أننا أعملنا كل دليل في إيش في موطني في حالي في دائرتي الشرع أراد ذلك فليس من البلد والسفر وجدنا أن نسلم لمرياء وجد رجلاً ممددا في الأرض بينتهي على مشاعر الموت ويظلل عليه قال به قالوا صايم قال صايم يعني هذه الحال بهذه الطريقة بس ليس من البلد والسفر يبدو معناها إيش؟ ليس في هذا الحال الذي سيقتل نفسه به ويموت عنده الرخصة ولا يصوم ليس من البر السيوم السفر هنا البر أن تنقذ نفسك لا تقتل أنفسك مفهوم؟ يبقى إذن صارت وقعت إيش؟ حال وانظر الثانية ذهب المفترون اليوم للأجل قوله السلام أولاك العصاء أولاك العصاء ليش؟ لأن السلام أمرهم بالفطر هو الأمر وفطر هو أمرهم بالفطر وفطر وعلل قال إنكم مقدمون على أعدائكم والفتر أقوى لكم للمجابهة ده قتال. قتال ونصرة إسلام أولى بكثير من أن تصوم عليك في ذلك رخصة أن تقضي مفهوم يبقى إذا أن هنا صارت الدائرة هنا أنه يجب الفتر في إيش في هذه, فقط. في هذه الحال فقط يبقى دي وقت حال لا تعمى ويكون بهذا جمعنا عملنا بهذا في موطني والثاني في موطن صام انسلم حيث لا لا مشق عليه صام انسلم حيث لا مشق عليه وصام انسلم حيث لا عيش لا عندما كانت المشقه افطر عندما كان القتال ايش افطر فعلا اتفق القول والفعل هنا لكن الظاهر كان التعارض لذلك نحن ننظر بقى في الفقهاء الذي ينظر بعينين جملتين هو الذي يصل الى ايش الراجح الارجح لا ينظر بعين واحده سيكون معه بعض الحق ابن حزم و و ومن قال بقولي قالوا يجب الفطر في, إيش؟ في الصفر طب عنده حقا لم عندهوش عنده ليس من برسيان في الصفر لكن ايه عين واحد عفوا اعتذر عين واحدة لم ينظر بجميع بجميع العينين فنظر بعين واحدة فكان معه بعض الحق والاخرون ايضا اغفلوا ليس من برسيان في, في الصفر فقلنا اذا الجامع هو الصحيح في هذا البن هذا في محلة والمسألة وقت حال لا تعمم يقاس عليها مثله مفهوم لو دربنا مثلا ايضا اخر بالشرب قائما اختلف فيه القول والفعل تعارض ان مسلمنا عن الشرب قائما مر على انس ويشرب قائما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان يشرب معك الهر الهر اللي هو ايه الاسد, الأسد الداري اللي هو استأنس صحيح هلقيت ممتازين قالت ديريت أشرف معك دير قال لا قال يشرف معك من هو أشر منه من قال الشيطان يبقى معنى ذلك إيه حرام عليك لأنك ستشارك من شا... أنت مؤمور شرعا بالمبينة لذلك المسلم قال فليستقي فليستقي وهذه أيضا تكون على إيه دلالة على حرمة شرب قائمة وهذا القول الفعل وعلى وسلم شرب من ماء زمزم قائمة قالوا لا ماء زمزم هذا حالة خاصة لأن في زمزم يحوطون به والزحام الشديد على النبي السلام فلا استعرق الجلوس طيب. معكم هذا الاحتمال في سنة النساء وفي سنة الداود شرب من شن معلقة الشن اللي هي السخرة الكبيرة تعرفون انت أصلا فيه سخرة يعني كالعرب بيقطعوا بيوت بيعملوها ماء صح؟ قربة صغيرة معلقة فأخذها وشرب منها قائمة طبعونا الآن بقى يسهل عليه أن يأخذها ويجلس ويشرب ولا لا يسهل فلما شرب القائمة دل ذلك عن المساء است يستحرام لا يمكن على الكراها نعم على الكراها طب ليه ما فعل الكراها ها ليشرع للناس وفي حقه مستحب ليشرع للناس طب هذا الجمع قوله فعل هنا برضو العلماء بعض العلماء نظر إيه؟ نظرة أحادية زي ما احنا عايشين دلوقتي في زمن الملتزمين الذين يعيشونها النظر الأحادية يا معنا يا علينا ملهاش حال غير كده هذه النظر الأحادية التي خربت الأمة مش خربت بقى ده خربت الأمة وهو خربت الفقه كمان النظر الأحادية هذه هذا في المسائل الغير فاصلة اللي هي الاجتهدية مفهوم الذي لم يحسم النص فيها حسب النص فيها لابد أن يكون أحادية لابد لأن العلم قال الله قال الرسوله وقال الله صحابه لسه بالتموية ما العلم نصبك الخلافي سفهتا بين الرسول الر فقيل. فقالوا بحرمه الشرب قائما ومن شرب قائما فليستقيم وجوبا لابد اني اني استقيم وبعضهم قال لا ده مستداده الامر على الجواز وليس فيه ثم شيء ولا استقراها وبعضهم قال القول والفعل ان رسول شرب قائما وقال لا تشرب قائما نقدم الفعل عليه على القول لا سيما الفعل متعدد وبعدين قال بمن نقدم القول على الفعل كما بينا في القول قلنا لا الأصرح ولا صح في ذلك مع تعارض القول والفعل في نظر المجتهد فانه لا تعارض لا تعارض عندنا بطالب توضأ ثلاثه ثلاثه ثم شرب الماء قائما ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي وشرب ماء قائما ولئن كلنا يحرمون على الناس الشرب ايه قائما يبقى اذا استحرام والجمع بينهما أنه على الكراهه لانه الرسول شرب قائما شرب قائما واقر بالشرب قائما وان كان كان النهي عن الشرب قائما هذا على الاغلب لانه كما قلنا فيه فيه ما فيه من التمثيل بالشيطان او في وطبعا ممكن الشيطان يفر بالب بالبسمله البسمله يفر منها عامه هذا الجمع لانه لم يمكن ان النبي صلى يفعل حراما من هذا أيضا استقبال القبله عندنا حديث صريح جدا في القول والفعل يخالف كلها أمثلة على القول والإيه والفعل النبي السلام قال لا تستقبلوا قبلة البول ولا بغالطة لكن شرقوا شريق وأغربوا حديث أبا أيه ابن عمر جاء قال ارتقيت على بيت حفص فرأيته النبي السلام يقضي حياته مستقبل البيت المغدس مستدبرا الكعبة وكبقينا استقباله الآن صحيح ولا لا جابر قال قبل أن يموت النبي حديث حسن قال قبل أن يموت النمسلم رأيت النمسلم يبون مستقبل القبل ومستدبار الشام يعني ده هنا بقى استقبال واستدباره الآن عندنا في الأفعال استقبال واستدبار فهنا العماء نظروا نظرة أخرى بعضهم قال بتقديم الفعل على القول قالوا وجائز استقبال واستدبار ولا سفيها تمت شيء على الإباحة وذا قال خمسة أقوال في المسألة ومن غلب القول على الفعل قال يحرم كأبي عيوب الأنصاري عندما ذهب إلى مرحيل في الشام كنف أجلكم الله وكانت تستقبل قبل فاستدار قال فكنا نستدير ونستغفر الله على ذلك مفهوم ينحي نفسه حتى لا يستقبل ولا ولا يستدبر ولا الله أما أصحاب العينين الجميلتين قالوا لا المحل هنا غير المحل هنا والجمع وارد النبي السلام قال لا تستغفر الله تستدبره جيد ووجدناه في الأحوال التي استقبل واستدبر كان إيه كان, إيه؟ كان على ساتر وحائل يبقى لما قال تستقبل تصبره هذا عام على الاطلاق حال وغير ولما فعل فعل ايه بحال يبقى تخصيص من تعميم ولا تعارض بين خاص وعام ويبقى الجمع بينهما سهل جدا فنقول المغايره هنا مغايره بين الاطلاق وبين وبين التقييد يعني لو كان الحائل الموجود موجودا يبقى انهي غير موجود وهذا الذي فهمه من ابن عمر ولا ابن عمر لما كان في الصحراء يعني عرض براحلته وبال فقال الله لم ينهى عن ذلك قال نهى النبي سلم عن, عن, عن ذلك في الصحراء في الخلق في الخلق يعني ليس حائل بينك وبين القبل ليس حائل وهذا حتى أيضا لو نظرت للنظر العلمي هو للنهي النهي ليش من باب التعظيم طب خلاص الحائل جاء من باب التعظيم ليش لجهة القبل والحائل جاء يصد من ذلك أيضا نهى النبي عن الوصول وواصل نهى الرسول عن هنا العملاء هم انظار لان هم الوصال هنا وجدوه خاصا ليس بالعموم نهى الرسول عن الوصال ولما عرضوا الوصال واصل بهم منكل كالمنكل بهم كما قال انس كالمنكل بهم واحمد محمد كان كان من أصدق الناس نظره فقهيا في هذا الباب هو وسلم قال الجمهور ليش قالوا نحن خلاص قدمنا القول على الفعل الان وأظهروا لنا جلياً هذه المسألة الفارقة بين القول والفعل بأن الفعل يعتريه ما لا؟ يعتري القول التقصيص يحتمل لأن مثلاً لما قالوا له إنك تواصل قال إني أبيت عند ربي لست لستم كهيئتي أو لست لستم كمثلي أو كهيئتي فإني أبيت عند ربي إيش؟ يطعمني ويسطين أبيت عند ربي يطعم. هذه خاصة الآن خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن أحمد قال لا يجوز الوصول إلى الفجل لأنه قد واصل بهم إلى الفجر. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو. فنقول لا هنا الحق تقديم القول على على الفعل. لأن الفعل قد ظهر تخصيصه للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قدم القول على الفعل. من ذلك ايضا النهي عن الحلف بغير الله. انسان قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشعر. من حلف بغير الله فقد كفر او اشعر. هو ورد عنه انه اقسم بغير الله. هو نفسه. لذلك أنظر العلماء اختلفت في هذا الباب ودخلوا فيه فيما نقول فيه في التحصيل أنهم يقولون الفعل يعتريه يعتريه من التخصيص النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال لا فقد أشعر ثم وجدناه قال كل لعمري لمن أكل برقيا باطل لقد أكلت برقيا حق رقيا أخذ عليها أجل يعني قال كل لعمري لعمري يعني إيه وحياتي حابي يقصن بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمري وفي رؤية الأخرى طبعا موجودة في الصحيح قال أفلح وبيه انصدق هنا العلماء طبعا صار المسير بقى هنا العلماء الذين ندروا إلى القول الفعل. قول الفعل اعتري ما اعتريه هو خاص هذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النهي عن الحالف غير الله لأنها وسيلة إلى إيش إلى تعظيم غير الله كتعظيم الله جل في علاه. يعني وسيلة للشرك في حسمة المد والنبي صلى الله عليه وسلم جزما لن يقع لن إيه فيبقى حالة خاصة له أن يحلف غير الله هذا خطأ ليش خطأ بين شطار عمر ليش بسرعة بسرعة بتكتب ماشي الاصل بالتشريع الايش الخصوص ممتازين العموم واش الدليل اه يا ايو نبي اذا طلقت من نساء. قد فرض الله لكم مع ان اللي مين النبي فقط هو اللي حلف لكم المغافير فقد فرض لكم تحلة تحل ايمانكم فهي ده الاصل بالتشريع العمومي فإذا نقول لا هذا كلام خطأ إذن لابد من التوجيه نقول لا هذا من إيش آه آه هذا درجة على لسان العرب ليس في قسم درجة على لسان العرب طب الثاني لا لا أفلح هذه لغضة شازة لم تصح ثبت العجل منقش انتهينا لغضة شازة ولا يجوز للنبي السلام أن يقسم بغير بغير الله يدل في علاه هذا الجمع بينهم من ذلك النهي عن القبلة في الصيام وقد قبل في الصيام فين بقى النهي هذا ده انا بخترع عليه وين النهي واين ورد النهي عن القبله في الصيام وهذا وهذا اللي بالشواذ اللي نعم هو الحديث حذف طبعا عندما حسن هذا الحديث عندما حسنه بانه سئل انس وسلم على القبله فأجازاه. ثم سئل عنه فايش فنهى عنه قال فنضض فويدا الذي اجاز له كان ايش كان شيخا والذي نهاه كان كان شاب طواردن وسلم كان قد, قد قبل نساء بعض النساء عائشه تقول كان سلم يقبل بعض نساء طيب في رمضان وهو صائم حتى كان صائما قال قالت وكان املك لي ربي فايكم املك لي ربي وايضا امر الخطاب جاء انس وسلم كانه هلك قال هششته هششته فقبلته قال ارايت المضمضه واباح له ذلك يبقى عندنا اصلا الاقرار والفعل وأيضاً الناهي مفهوم؟ فبعض عمال قال الناهي هو على العموم لأن هذا الحيطة الأصف العبادة الحيطة لا يمكن يجر إلى غير نبنظر نظرة أحدية وبعضهم قال لا الفعل يقدم على القوم جائز لأنه السلام حتى قال أنها مضمضة فيجوز للتقبيل للكبير وللصغير والصحيحة رجع في هذا الباب المسألة دائرة على تعليل عائشة رضي الله عنها وارضاه فقه راقي من عائشة علمة الدنيا حقاً كما قال ذهبي اعلم نساء العالم مين هي عائشة رضي قالت وايكم املك يبقى الذي يملك إذا قبل وكانه وكأنه مر الهواء بجانبه هذا لا شاء لكن إذا قبل وقع في الأرض وسقط هذا الذي لا يجوز له أن يقترب ده الرجل لما جاء لنا بسلم وقال له هلكت أنت في الحياته ودرب شعره ووجهه فقال ما لك ما أهلكك قال لو قعته على, على مرأة في نها الرمضان فقال له يا أنت صوم شهرين قال له صوم شهرين ما, ما فعل به ما فعل إلا الصوت ومشي بس بالخلخال ده شاف شا بريق الخلخال ما صبر ده ده ده ملخول خل خال وخلاه اسم عشان هيموت عشان متفاين اما بقى لو قبله فهو المساله كلها دائره على انه اذا استطاع ان يملك فله نفع والا فلا والا فايه فلا مفهوم في هذا الباب وهذا جمع ايضا من القول وبين الفعل من ذلك أيضا قول صلى لا يخطب احدكم على على خطبه اخيه كل هذه اقوال وايه ادي انا بخليك تتمرس علميا يا استاذ ولن تجد ذلك فين في كتاب بحلم الأحوال تتحسبون كل هذا المسلم موجود في الكتاب ولا, ولا مثل واحد فأصالة التمرس هو الذي يظهر علمك في هذا الباب قال لنا لا يخطب أحدكم على خطبة أخي وفعل النبي خطب على خطبة الأخ في عديث الصحيحة فاطمة ابن دقيسة ردنا عرضها جاءت لنا فقالت يا رسول الله إن, إن زوري قد طلاقني بدت طلاق إن رفاعة بدت طلاق طلاقني بدت طلاق طلاق النهائيا يعني بينونا كبرى فبت تلاقي فخطباني معاوية وخطباني أبو جهن فقال يبقى إذن خاطب وخاطب الآن طيب فقال السلام أما معاوية فصالق لا مال له وأما أبو جهن فكانه لا يترك العصم على عتقاه إما ضرب النساء من الصفر والحق أنه إيه؟ جمع بين السوأتين إذا كانت سوأة أنه حق أو, أو هو جمع بين النقصين لأنه صاحب جليل بأمة بعده لكن الحق عند المفارقة لا هذا نقص بالنسبة لغيره يعني ان هو يضرب النساء نقص الذي لا يضرب النساء من الصحابة مثله فهو ايه اكمل مفهوم والذي لا يسافر كثيرا ويترك امرأته وحيدة فريدة يبقى ايضا اكمل منه مفهوم هذا الكلام عشان يفهم الكلام لان الادب مع الصحابة واجب فصاحب بامة بعدها لكن قال السلام كان لا يترك العصر منها على اعتقاية انكحي مفهوم يبقى الفعل خالف او الان ده خطب على خطبة اثنين خطب على خطبة اثنين مفهوم وهنا من يقول بنو لا بنا القول يقدم ولا يخطب على خطبة أخيه فنقول بأنه قال بأنهم قالوا القول لا يخطب إبا إذن لا يخطب ولا يخطب حديث فاطمة وبعدهم قال لا يقدم الفعل طيب والصحيح الراجع أنها أحوال الجمع بأن هنا لو نظرنا في حال خطبة أسامة على أبي جهم وعلى معاوية حالة خاصة إيه الحالة الخاصة هذه فاطمة قالت خطباني خطباني قال لا انكح ايش بقى الحالة هذه كريم نعم صحيح هي لم ترد قالت خطباني هي قالت قبلت رددت عليه خطباني خطباني يا والدلالة على ذلك من السياق لأنه لن يدخل أبو جهم طيب هو يعلم أن هناك إيه من قبل ودخل وقبل ولم يرد فهي لم ترد فقالوا بأيذن هذه حالة خاصة سبعمائة واحد يدخل يخطب بشرط أنها تكون إيه تفكر ما ردتش على أحد لم ترد وهذه بالضبط كالمساومة ساوم لكن ما فيش ركون ما فيش ركون ساوم كان فيما شيئا تدخل ساوم معه مفهوم؟ يبقى إذن هذه أيضا نقول حالة خاصة وجمع من القول والفاعل في هذا الباب من ذلك أيضا النهل عن تتبع الطعام فين؟ في الصحفة الصفحة دي أخوة تكتب فيها <تصفيق> طيب فالنبي السلام قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك جيد ونهى نسلم عن ان, أن هذا يؤذي من حولك هذا القول الفعل خالص انس رضي الله قال جابر انس وسلم في مائده يضر فيها الدباء فرأيت رسول الله يتتبع الدباء بصحه النبي يتتبع الدباء اهو يبقى الفعل خالص ايه في القول صحيح فبعض ما قال قدم القول قا لا لا لانه يعترع الفعل ما يعترين من تخصيص لابد ان تأكل مما امامك مما يليك فقط كما قال مسلم امرا كل مما يليك هذا من الاداب الطعام طب فعلا مسلم فعلا مسلم الناس باسرها ترتاح لذلك ولا يمكن ان يكون في في قلوبها شيء على الناس لهم الناس قالوا لو كنا طعاما لا تمنين ان يأكلنا من النبي سلم لكن اي واحد تاني بقى يكون بيمدي يضع الطعام هم طبعا عندنا المسلم في مصر ايه عضة اجايبي ولا قالوا ايه ولا تعود درغيف يعني المسألة أنت بدأ طعامها التهمك معاه لكن هو أحب إليه أن يأكل هذا الطعام فحالة خاصة صحيح الرجل ليس بذلك صحيح الرجل بذلك أنه نقول أنه لابد أن نعمل الدليلين القاعدة عمله دليلين أولا من إهمال حديما فأنا نقول المسألة في حالة خاصة إيش هي الحالة خاصة أنه يكون الطعام الموجود هذا طيب متنوع وله أن, إيه أن يذهب إليه فله ذلك يبقى كان أمام المسألة هناك سريد مسألة وهو يحب الدباء في مكان آخر طيب فالمؤمن ممكن يعتبر لكن لو كله سريد ما ينفعش إيش يدور مفهوم لأنه تشعب بالأعناق له بهذا نكون في هذه القاعدة وفينا لها ببعض الأمثلة بإذن الله ويبقى الكلام الحق بأننا نقول الجمع أو لا كما بينا في جميع الأدلة الماضية فإن لم يكن فالقول يقدم الراجح أن القول هو الأقوى لأن الفعل يعتريه ما, ما لا يعتريه غيره يعتريه ما يعتريه القاعدة الثانية هل ترجح رواية الأكبر سناً أم لا هذه قاعدة العيدة يعني من باب الترجيح روى كبير السن حديثاً يستلزم حكماً ثم روى صغير السن حديثاً يستلزم حكم مغاير لهذا الحكم عند عدم الجامعة يقولون نقدم رواية الأكبر سناً لأمور, لأمور كثيرة الأكبر سناً أتقنوا في الحفظ الأكبر سنًا أحرصوا على التقى وعدم الكذب على النبي السلام والأكبر سنًا يكون كما قلنا متزنا خائفا راجعاً ربه جل فعلا العمر ذهب فهو يخشى أن يقابل الرب جل عب على النبي اما أما طول العمر الصغير السن فممكن أن يتهاون فيما لا يتهاون فيه الكبير وعندنا هذه الأشراع عامة تبين تقديم الكبير عندما دخل النبي عليه حويصة ومعيصة في الحديث الصريح حديث القسامة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايش كبر كبر وفي السواك اعطى صغير فوحى عليه كبر كبر وايضا الرسول قال ليس مننا من يرح صغارنا ويوقر كبيرنا ويعرف العالم لنا حقه وقال انس في الرواه فإذا يعني دخلت الصلاه فياذن لكم احدكم قال ولي امكم اكبركم في الرواه قال ولي امكم اكبركم فهذا تكبير سن هذه تعتبر عند التعارض التقديم الأكبر ممكن نمثل لها بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في أنه قالنا نهست الاحتلام ورئت إلى مئمنا فوجدتهم السلام يصلي إلى غير إيش؟ جدار أولا هو أتى لنا بحكمين قال كنت على أتان على أتان فنزلت فتركت الأتان يرتع بين الصفوف الحمار أجلكم الله بين الصفوف وهنا النبي السلام يقول يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود وإيه والحماية أقوله ما قطعش الصلاة وإن السلام بيصلي ليش؟ لأن سطرة الإمام سطرة فهذا الحديث أتنب أكثر من حكم عظيم جدا في هذا الحديث قال فتركت الأتن يرتع بين الصفوف ولم تقطع الصلاة لأن السطرة أصارتا سطرة الإمام وسطرة الإمام سطرة للمأموم في أنتهي الأمر لأن السلام لما داءت الشات تمر ضيق عليها ضيق على حتى التسق بالجدار فمرت فتركها تمر إذا مررت من خلفهم انا حماية لهم مفهوم هذا كلام؟ والأمر الثاني وناهز الاحتلام. فمر بنسوف هو أيضا ثم صلى. لكنه قال صلى لغير الجدار. وهذا اللي تمسك بالأم الأربعة على أن السطر ليس بواجب. لأنه قال صلى لغير الجدار. قلنا هذا الحديث جيد جدا وهو سغير السن وقال نهزته الاحتلام. اكبر منه سنا وأعظم منه حفظا كابن عمر وغيره وغير ابن عمر. قال كان مسلم ما خرج في سفرة قط إلا وركزت له لإيه? العنس. يبقى صلى لغير الجدار يبقى صلى لإيه? للعنس. هذا لا ينفي لا ينفع وجود الصطر صلي غير جداري اصلي اصلي للعنز لانه كان دائما إذا خرج تركز له العنز في صلاه العيد في في, في الخله كانت تركز له العنز في صغير السن وايضا مع عائشه ردت عليه وكان صغير السن في مساله كلمه رؤيه النبي لرب دلفعلاء قدمنا عائشه للادله ومن الادله انه كبير انها كبير اكبر منه وكان الحق السن ايش متقارب لكن وافق من هو أكبر منه من ذلك أيضا هو نفسه صغير السن وهم وقال تزوج المسلم ميمونة حراما هو حالة تكون محرما صحيح ابو رافع اكبر من اكبر منه سنا ومولى النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسيط في الزواج وميمون اكبر منه سنا خالته وايضا هي قالت تزوج النبي وسلم حلالا فهنا نقدم الأكبر سنا لانه الاتقى والاضبط وانه الاورع على أن يجذب او يدخل على حديث النبي صلى الصغير فلا فلا يزن مثل هذا الوزن عند الكبير فيقدم الترجيح بالكبير ايضا قاعده هل يجوز الترجيح بكاثرة الأدلة نعم يجوز الترجيح بكاثرة الأدلة الأصل في, في آسف الأصل من في, في, في دليل هذه القاعدة ترجيح رواب الأكبر قوله سلام لا تختلف فتختلف قلوبكم لا تختلف فتختلف قلوبكم ليالني منكم أولو, أولو الأحلام والنهى وين وجد دلالة من هنا يا شيخ صبري هو هذا هو هذا هو المقال اللي يلي منكم اولو الاحلام اللي تكامل ايش عقله وهذا في الكبير لا في الصغير صغير فيه خفه فيه خف ارايت المسلم بعثه الله على راس ايه ال وكان في راس ال20 لما بعثه بعثه ايش على راس ال40 وما يقولون بذلك ان استتمام الرجوله على راس ال40 الى ال50 شباب ورجوله الخمسين ست بعد 60 تكون الكهوله وما من نبي الى بعث الله على بعد ال اي نبي قال في يوسف ايه فلما بلغ اشد قال في في موسى فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكمه وافهام بلغ الى ايه الى مفهوم هذا هو اما مثل قاعده ثانيه هل يجوز ترجيح بكثر الادله القاعده فيها الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ايش اقل او ابعد يبقى اذا تدل على ايه على الاحكام والادقان من ذلك قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت ذو اليدين يعني السلام بهم العصر صلاة العشي أو الظهر فسلم من الركعتين فقال السرعان طبعا دخلوا خرجوا للمسجد قالوا الحمد لله قصرت الصلاة قصرت الصلاة أما ذو اليدين فقال الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل هذا لم يحدث ولم يأخذ بقوله ثم رجع في شي عنده فقال هكذا ما يقول ذو اليدين قالوا اللهم نعم فأخذ بالقول فهنا يستدلون أنه ايه أخذ حين كانت الكسرة فكسرة الأدلة تعدد تقوي كسرة الأدلة تعدد وتقوي منها أدلة ممكن نستدل لو أمثل على ذلك طبعا هذا الكلام عند العلماء يأخذون بذلك جمهور أهل العلم يرون بأنه كسرة الأدلة يؤخذ بها ويرجح بها وبعض العلماء يقول لا كل دليل يؤخذ بها على أنه ظاهر والصحيح الرجع أنه بكثرة الأدلة يستد... يعني يرجح بكثرة الأدلة ممكن نمثل لذلك بحديث الاستنشاق بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما استدالة بي لحنا بي بيلح وجوب الاستنشاق طبعا معلومة مسألة الخلاف بين المنظر الاستنشاق فنقول هذا حديث جاء والاحتمال يعتري احتمالات تعتري أن يكون هذا من الاستحباب بمكان وعندنا أدلة كثيرة جدا في جانب آخر تقول أنه ليس بيش بواجه وإن الأدلة من الكتاب قال الله ولينا في علاية أيها الذين أمنوا إذا قمتوا الى صلاة دي فاغسلوا ودهوهاكم ما قال سنشفوا طبعا دعك ما أمنى التحليل لن يقولون أنتم ما أغسلوا والأنف في الوجه تعكب من هذا تصريح يكون فيه في الدلالة الله يعلم ما أتناش بالكتب بالأحكام لنستنبت صحيح في غالب الأحكام يجعل النبي يعلمنا كيف نستنبت ويبين أكثر قال يولا الذين أمنوا وحسم في المادة لأن النسلم قال <تصفيق> توضأ كما أمرك الله إذن الحكم ليس إيه للإسلام باطل الآن يا لدينا عمانوا إذا قموا من الصلاة فاغسروا غلوهاك ما يديكم المرافق إلى آخر الآيات حديث آخر جاء في السنة النسلم قال للعربي أسبغ ردو وفي رواية أخرى قال له توضأ كما أمرك الله هذا معدده الآن توضأ كما أمرك الله وأمر بغسر الوجه في رواية أخرى في العربي مسيل صلاة في مسنة أحمد قال له توضا كما امرك الله فاغسل يدي فاغسل وجهك ويديك وامسح براسي واغسل رجليك ولم يذكر المضمضه ولا الاستنشاق ولما تكلم على الاستنشاق وقال بوجوبه قال فان الشيطان يبيتو على خيشوم خشم احدكم لانه قال اذا استيقظ من النوم فليستنثر ثلاثه فإن الشيطان يبيتو على خيشومه فكانت المساله على التعليل اهو الان فولذلك بعض العلماء يقول أن الوجوب الوجوب اذا استيقظ من النوم بعد ما يتوسط فيها وصعب الرجل على السنة في كل أحوالها أنها على, على السنة لكن كثرة الأدلة جعلنا نقول بأن السنشاق سنة وليس, وليس بفرض من ذلك أيضا يمكن أن نقول بكثرة الأدلة أيضا في مسألة الربى الفضل الربى الفضل جاء في حديثنا السلام إنما الربى في النسيئة لا ربى إلا في النسيئة أخذ به زايد وأخذ به أسامن زايد وأخذ به إيش ابن مسعود وأخذ به زايد بن أرقم وأخذ به أيضا ابن عباس جيد نقول الترجيح عندنا بكسرة الأدلة قال النمس السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدنارة بالدنارين طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب ربة إلا مثل بمثل يادا بيد هانوها قال النمس السلام فمن زاد أو استزاد فقد أربع كل هذه الأدلة ووضعها متعاضدة على دليل المحتمل وهي محكمات فقلنا بكسرة الأدلة نرجح على عندنا ربة الفضل يحرم أيضا من ذلك التلق في الحيط التلق في الحيط وارد حديث في سنة ابن داود أنه قال لم يرها شيئا وهي التي تمسك بها ابن تيمية ابن القيم على أن التلقف الحديد لا يقع والجمهين طبعاً التلقف الحديد لا يقع وهو الصحيح وكسرة الأدلة ترجح ذلك لأننا عندنا الدليل أولاً جاء من أنه الراوي نافع عن ابن عمر قال فحسبها علي تقليق هذا تصريحه الآن لم يرها هذه الاحتمالات تعتريه حسبها علي تقليق وهذا متفق علي بن الخير المسلم كلمه لم يرى, لم يرى عشان غير متفق, متفق عليه انفراد والمتفق عليه حاسبها عليه تطليق نزيد في الأدلة بان نافع يسال يقول يقع الطلاق نزيد في في الادله ابن مسعيد يقول يسأل فيقول في الطلاق يقع ابن عمر بقى صاحب القصه يسال عن رجل طلق امراته في الحيض قال اذا فقدت بنات منك قال نعم قال نعم ارايت ان ركبت الحموقه وفي رواي عن نفسي في الحديث الذي رواه قال أرأيت, أرأيت إن ركبت الحموقة ماذا علي ما, ما عسايا أفعل المرأة رقت فهنا أدلة كثيرة قد, قد رجحنا بها أن الطلاق في الحديد يقع في هذا الباب بهذه القاعدة آخر القاعدة نتكلم عنها في هذه القاعد لعلنا في الغد إن شاء الله ننتهي من الكتاب يا رب يسبب لنا هذا الخير يا رب يسر عينه من جالت ومن طلب العوره العله نام الليالي سهر الليالي الممتازين جزاكم هل يرجح بين الأمارات أو بالامر يعني القرائن المحتفى يكون بها الترجيح نعم نعم القاعده هذه الادريه نحن نحكم بالظاهر العلماء يقولون نحكم بين الامارات ونرجح بين الامارات لكن الرازي قال لا, لا. نأخذ بحديث نحكم, نحكم بالظاهر قال لا إذا لا عمل بأي أمار ولا بقرينة وهذا خطأ مبين نحن لا نعمل بالقرينة ولا بغيرها متى بسرعة متى عند النص نفسه قال انظروها فإن أتت به خدلش الساقين أكحل العين. أدعج العينين أت بوصف الرجل الذي رميت به فقال فهي لشريك سمحاء أو سحماء فجاءت بي على الوصف المزمون فنظر <تصفيق> عليه وسلم إذن هي قد وقع عليها الرجل لكن الكتاب نزل باللعان فاقسمت وقالت في الخامسة بأن غضب الله إيه عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه لو كتاب الله لكان بينها وبينها إيه يبقى هنا يعمل بالقرينة وما يعمل بالقرينة يعمل بالقرينة والأصل عندنا في العمل بالقرائم قصة يوسف عليه السلام سلام عليكم ورحمه الله لنا عند جماهير الاصوليين في هذا البث قصه يوسف اتعمل فيها الحكم فيها كان بالايه بالقرائن صح ولا لا لان هي إيش قالت الان الادعاء ظاهر والقميص مقطوع فاستبق واستبق الباب واستبق الباب وقدد قميصه من دبر والفا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي رودتني عن نفسي هنا القرينة تأتي وشاهد شاهده من أهلها ان كان قميسه القدة من قبل فصدقت وهو من الكذبين وإن كان قميسه القدة من دبر فكذبت وهو من الصادقين يبقى إذن الآن الطفل الصغير أعطاه الله العلم طبعا هي كانت معجزة الطفل يتكلم لأن الكبير ممكن يأتي بهذا لكن ليه ما طفل لا حتى يكون إعجاز يعني الرجل لا يمكن أن يرد فعلها لأنه ممكن أي أحد كبير يأتي سيحكم بحكم ممكن يقبل ممكن لا يقبل لكن الانبهار ان ياتي الطفل الصغير ده يتكلم وهو الذي يفصل في القضيه وفصل فيها بايه بعلم بالاخذ بالقرائن قال انظر ان كان القطع من الخلف لا يبقى هي بتجري وراه هو راجل وهي وراه مش ممكن تكون هذا ده هي كان من الامام يبقى هي هو بيقبل عليها وبتدفعه فلما راى قميصه مفكدا من دوبر قال انه من كيد كنا انكيد كنا عظيم وفصل هذا أيضاً عمل بإيش يا حبيبي عمل بالقرائم أيضاً من ذلك اعتماد المسلم والقرائم المسلم للمدلجي المدلجي. العائلة بأسرها بل القبيلة بأسرها كانت لهم هذه الفراس اللي هي مسألة الايه؟ القافة دخل المدلجي على زيد بن زي حارسة وأسامة بن زيد بن حارسة وكان مختلفين في كل شيء في الوسامة في الجمال في ال... أما زيد النحارزة كان ايش أبيض كاللبن وأما أسامة كان أسود كالليل رضي الله عنه ولعل أسامة يكون أفضل من أبيه ولكن أباه أفضل منه وهما في خير ليس بعده خير كف بأن هذا حب رسول الله وهذا حب... ابن حب إيش حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المدلجي ورد أقدام سوداء وأقدام إيش بيضاء فنظر فقال هذه الأقدام بعضها من بعض لا دعك من الألوان ودعك بعضها بعض, من بعض. فسرة أسارينا وسلم عيشة تقول فدخل علينا وسلم مسرورا وكان النبي سلم إذا سر استنار وجهه القمر في وجهنا وسلم بأبيهم استنار وجهه قال أما رأيت ما قال المدلجي لأنهم كانوا يطعنون في الناس شف حبنا وسلم لهما فقال المدلجي قال هذه أقدام بعضها من بعض فعمل به بالقران يبقى القران أي أصالة يأخذ بها إن لم يكن النص الأصيل وترجح ترجح الأحكام بأسارينا القرائن ولذلك احنا نقول الان ان عندنا في اشياء كثيره جدا ممكن القرائن ترجح بهم اما الاصوات والكتابات هذه ليست قرائن لتقليدها هو الكمبيوتر الان الكمبيوتر الان ده جالس والكمبيوتر شغال كانه انون محمد علي وراك صح ولا لا ده كمبيوتر هذا يحاكي كل الموسيقى بال بالكمبيوتر فمحاكاه اصوات الناس موجوده موجوده موجوده فليست قرينا نعم لو في اي سؤال تفضلوا عدم عدم نجاسه الدم بكثره الادله اه والله العظيم ايه الجمال ده يا ام الشيخ لان كلها متوافقه متوافق على عدم نجاسه الاصل هو الكتاب والسنه وافعال الصحابه والتبعين. جيد